بوك تو 26 ستة وعشرون في الطبيعة في الطبيعة نايت سا سيدا لسي سيال ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ نايتسا ذلك الجبل؟ اترا ذلك الجبل؟ نايتسا سيدا كولا سيال تلك القريه؟ اترا تلك القريه؟ نايتسا سيدا ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ ناتسا ستسلت سأل أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ ناتسا ستمرت سأل أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ سيلنت سأل ميل تبملة يعجبني ذلك العصفور تُعجبني ذلك العصفور. سيبو سي آل ميلديب موله. تلك الشجرة. تُعجبني تلك الشجرة. سيكيفي سين ميلديب موله. تُعجبني هذه الصخرة. تُعجبني هذه الصخرة. سي بارك يعجبني ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه سآهد ساع تعجبني تلك الحديقة تعجبني تلك الحديقه سليل سين ميلديب هذه الزهرة تعجبني هذه الزهره Malayan, أرى c'est on ilus. Ana ara an hadha jamilan. Ana ara an hadha jamilan. Malayan, et ان هذا رائعا انا ارى أن هذا رائعا ماليان ات سي انا ارى ان هذا قبيحا أنا ارى ان هذا قبيحا ماليان ات سي هذا مملا Anna ajid häävemu millen. Male on, et see on jube.Õna ära Anna hääve Fadian.Äna ära en